صال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجرين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس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 توجل إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتوني على أمّ السن الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القانطين قال وَمَن يَقُنتُ بِالرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْضَّالُونَ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوتن إن لم ننجوهم أجمعين إلا امرأتهم قدرنا إنها لمن الغابرين